حضن البكاء لله ي س ا ف ك كل اللي بكيو سامع سامع كيف <تصفيق> <تصفيق> الله الله, الله د ر و ش د ر و ش أ ن ا سايب إ د ه م ماتسبنيش أ ن ا كل محبك ا كل معيش ا وانت اللي مكان الكل أ و ل ا والروح بتروح جوا ا ل م ل ك من غير ما ي خ د ه ا ملاك الموت ولحد ا ا لحد ا ل م س م و بتسرح وتلف ب إ ذ ن الله أ ن انا مش محتاج منك غيرك أنا مش محتاج منك غيرك رسيني كان انا لسه بدور على فرصه انا لسه في الف طريق وطريق, أنا لسة في ألف طريق وطريق الله الله دروش دروش انا سايد ادهم ما انا كل كل درويش درويش تسدنيش ما حبك كل N-、mm -hmm. يا رب بالمصطفى ا بلغ مقاصدنا واغفر لنا َ ما َ مضى َ يا َ واسع َِ الكرم ََِْ واغفر ْ إ ِ ل َ ه ِ لكل ُِ المسلمين ُِْ يتلون في المسجد الاقصى في الحرم بجاه, بجاه من ط ي ب ة حرم و إ س م ه ق س م من أ ع ظ م القسين محمد محمد محمد a ح م د محمد م ح a د ط a ب ت ا ل د ن a ا بباسته م ح a m m a d u n Muhammadun モハメドモハメドのセ l ブもフィジャミオモハ m ド m u イフ m m a ハ u n محتاج رسل الله قاطبه ا محمد محمد محمد خير وانسب إ ل ى ذاتي ما شئت من شافي وانسب إ ل ى قدري ما شئت من عظمي فمبلغ العلم فيه أ ن ه بشر و أ ن ه خير خلق ل ا ل ا كله ي ب صلى الله عليه وسلم